سلاح لقبنا في, في مصر اللقاء في اللقاء اللقاء اللقاء اللقاء وليستسقى من الإنسان يقومونه في كل نظرة لعصارك الحجر. وهذا هو الرقم الرابع من سورة البقرة. ما فيه ان شاء الله تعالى على هذه العناصر. اول عنصر هو تذكير الله مدني اسرائيل بني عرق. والمفاعلة التي تشتريها والحجر في هذا سرد الده والوضع. العنصر الثاني العبرة بالحقائق لغة الفاضل. العبرة بالحقائق لغة الفاضل. العنصر الثالث وجود الوفاء بالعهد والأخذ الشرعي بحزم وهمة الاحتيال على المحرّم. الرابع صف البقرة ونور تفتيت الميزان. رابع قدسة الدقرة وما يستفد منها قوصة الأول تذكير الله لبني اسرائيل في النعم والمقالبة فيشفيها والحذر من كفرها فهو سبب الظلة والربي رابع المعاني في هذا الرق، وإلي استسقاء أي طلب السوقية، استسقاء طلب السوقية. وإذا جاء نقطة است أو البسمة ذلك يمعنى طلب. استسقاء أي طلب السوقية، استشع طلب الإيه الصحة، واستغرب طلب المخروج هذا. ولا تعثوا في الأرض السوقية، تعثوا وهو أكبر الفساد. قوله من بقليها وقثاها القثاء اللي هو الصياخ والحمضات أكثا القهدة وغيرها. وفومها الفوم اللي هو الحنطة وقيل الثوم الحنطة وقيل الثوم. حنطة غير غلة يا خميس. هذا الزمار. لا يقال لا قول لا. الحنطة. الاثنين مش تفرق لأن إحنا زمان إحنا إيه ببدأن نذكر التفسير. فنذكر أقوام فسرين ونعلم أنهم يعني قد طلبوا أشياء هي أشياء مدنية سواء كانت حنطة أو فهذه أشياء طلبوها وتركوا لنا والآه واستنوا. مش تفرق.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 والنصارى والصابيين الصابيون هي كانت أمة كانت موصل يقولون لا إله إلا الله ويقرؤون الزبور ليس يهود ولا نصارى وإذا كانت قريش تقول لمن قال لا إله الا الله صابي المائة عندي أبناء إلى دين جديد وحده يعني وحده في الله تعالى وقيل ان الصابيين عبد الكواكب خاصين أي مبعدين عن الخير ذالبين خاسئين مبعدين عن الخير ذالبين مكالا أي عقوبة فجعناها مكالا أي عقوبة فارغ في قصة الفقرة لا فارغ ولا بكر لا فارغ يعني لا مسنة ولا بكر أي لا حليثة لكن لم ترك عوان بين ذلك أي وص بين ذلك لا هي بذلك ولا هي بتيوس. ذلول أي ريضى، ذلول أي ريضى. روضوها حتى أصبحت إيه؟ ذلول أي زالت صعوبتها، تمام؟ فأصبحت سهلة مقاربة. مسلمة لا شيء فيها، مسلمة أي سليمة ما لون، لا شيء فيها أي لا علامة فيها غير لونها. لا علامة فيها غير لونها ان تتمكن من الممكن فيها، تتمكن من الممكن ان تتمكن من الممكن ان بعض المعاني في هذا تتمكن من الممكن ان تتمكن من الممكن على بني من الله كان بده كده ان ايضا يذكرهم بالنعمه عليكم بقعدل بقعدل. غير ذلك من الآيات. أيضاً في الايات اللي كانت في الربع الثالث حتى المره قلنا ان جاءكم من الالفعون البحر يمين ما كان على بني إسرائيل من توالي النعم التي أنعم الله زاد عليها وكيف تعاظوا لها وكيف قابلوها الله زادنا تي تابع تلك النعم على بني إسرائيل أنهم لما عطشوا في التيه عندما نومي دخلوا التيه بعد مسألة التيه بعد مسألة النوم لم يتعاظلو ولم يجاهدوا لتلك الأم العلاقة التي كانت في وجه المخ. لما ذكر الله جل على لساني لديه موسى إنه أمره أن يفعلوا الأدب المقدس الذي كتب الله لهم ولا يرتقوا على الآخرين فانقلبوا فاسدين. ثم ذكر فارجما بوركي سورة المائدة في آخر الفراق بعد أن قالوا إذا أنتوا ربكم قاتلة إنها هنا قاعدون قال إني قاد ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فترك بيننا غير القوم الفاسدين. قال فإنهم حرمت عليهم أربعين سنة يتجون في الأرض ثم دخلت تيه من بعد هالليل الأم بعد أن نكلوا عن الجهاد فأصبحوا في تيه أيضا كذلك كل أمة نكل عن الجهاد تصبح في تيه وإن اختلاف التيه من أمة لأمة تمام حدوث في تيه تمام حي مش عارفين أصبح لوقت إيه الإنسان دا يعرف أيضا الحق وإنه الباطل وغير ذلك من يعني تسلط ذلك حتى في البلاد لأن أصحابها لم يجاهدوا في ذلك بالبركه وتابع ايضا ان هؤلاء لما دخلوا تيه وعرشو طلبوا ليه طلبوا السقيا فاستسقى موسى ربهم فسقاهم بتدبير الماء من 12 من 12 عينا بعدد أسباب بني إسرائيل عدد أسباب بني إسرائيل فجعل لهم إثنى عشر موضعاً ونهاهم عن الفساد في الأرض يعني أول ما حدث لهم إجابة لهذا الدعاء بإجابة دعاء موسى عليه السلام اعطاه هذه النعمة ثم قال لهم لا تقابلوا تلك النعمة بالفساد في الأرض كما يحدث من كثير من الناس إذا ما اوتي نعمة، المفروض أنه يقابلها بالشكر، ولكنه ما عص الله الا بنعمته عليه، فقال فأمرهم ونهاهم عن الفساد في الأرض، ارتكاب المعاصي، وبين من سوء أخلاقهم أيضاً عدم الصبر، عدم الصبر والرعونة واستبدال المن والسلوى واللحم والعسل. الثوم والبصر فذكرهم بموسى ذكرهم موسى في ذكر عاقبه ذلك وقال سبحانه لذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله يعني لا حدث من انغلاق قولهم عشان تعرف ليه الانسان جعز نوع من البلاده والرعونه وتاثير المخ لانه يبتعد عن آيات الله عزوجل ويرتعد عن طريق الله عزوجل هؤلاء مثل بني إسرائيل هؤلاء بني إسرائيل لما كان عندهم ميزة من الطعام والشراب استبدل الذي هو أدنى فاستبدلوا هذا اللحم والعسل بذلك الثوم والفاصف كمستوى قولي تبار الله تعالى سأصرف عن آياتهم الذين يتكفرون في الأرض ضير الحق صرف وعدم فهمها وتدبرها لماذا؟ من قبيل أنفسهم لن يصيرهم لربقهم عن سلطان فالإنسان كلما اقترب من الله أزدان يحسن نوع انفراج ونور انفراج ونور أو من كان ميتا له نورا يمشي به في اذن فهذه المساله يجب علينا ان نجعلها نص اعينه ان, إن كلما اقتربت وكلما اقترفت اقتربت من الله واقتربت من هذا في كواياته كما قال زلنا واسكت وقتل تمام. فهؤلاء ما حدث هذا الامر الا نتيجه كفرهم بايات الله تبارك وتعالى وقتلهم الانبياء بغير الحق واعتدائهم في السد وان هذا الذي حدث لهم سلتب لهم الذلة والمسكنة والخسارة والمهالة والغضب من الله تبارك وتعالى، والغضب من الله تبارك أتحان هذه الآية الأوليان إذ استسقى موسى وقلت من موسى من المصر على طعام واحد إلى قوله ذلك المعصر وكانوا يعتدون ذلك المعصر وكانوا يعتدون قول لا قول اهل العلم يعني احنا بنقول هكذا ليه؟ لأن إحنا عايزين الاحداث ببعض وان اهل هن... هن... يعني نبدا ناخذ ان طلب من إن موسى لما حدث اول الجذب ما في تمام لا هذا الذي حدث في في الت حادث لهم أن تبدلت حياتهم فأصبح حياتهم محصرة فلا بد أن يكون لهم طعام وشراب فلما كان الطعام كان المند و والسلو تمام وكان الشراب هو استسقاؤهم من اثناعشر إيه ومع ذلك مع ذلك ما حدث لهم بأن هذا تي كان عقاب ما تمرت عليه الله تبارك جعل معهم موسى وهارون ودي بي إني بعض الصلاحاء ممكن نوع يحدث لهم من العقوبة ما يحدث الصفاها، تمام؟ ولكن بفضل موسى وهارون ودعاء الله عز وجل حتى لهم هذه الضرورة من المسألة ذي الطعام وذي والشراب، تمام؟ دي كلام أهل العلم في المسألة ودي إجماع المنفسرين، المنفسرين إني ان حدث الاستسقاء هذا يكون في كان في فئتين أتين وإلا كيف في وهم كانوا في مصر؟ وعندهم نهر النيل تمام طيب العنصر الثاني العبرة بالحقائق لا بالالفه بالحقائق لا هذا العنصر مذكور في قرانه بارط على ان الذين ها إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصا من امن بالله واليوم الاخر وعام صالح. جامع كل هؤلاء اللي هم المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين وبعدين من الأسماء دي مش ما دام كلهم اتفقوا في امر واحد وهو من امن بالله واليوم الاخر وعام صالح مش مشكله بقى مؤمنين من اهل الاسلام او مؤمنين من اليهود او من النصارى او من الصادقين مش هتفرق تمام ولكن العبره هنا هي العبره هنا بالحقائق لا بالألفاظ يبقى هذا الذي امن بالله واليوم الاخر وكان نسا يهودي هل نحن اليهود كلهم بأنهم من اهل النار نقول اليهود الذين اتبعوا موسى في عهده انهم من اهل الجنه تمام فالعبره هنا بالحقيقه أنه هل هو آمن بالله واليوم الآخر وعن نصالحه أم لم يكن ذلك فإن كانوا هم كذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحسنوا فالعبرة بالحقائق لا بالألفاظ وهذا يدلهم يدلنا قال الله تعالى إلا لدينا أمن ولدينا هاد والنصارى والصابقين فإنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح ولا يتم الإيمان الصحيح إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم العصر الثالث هو وجود الوفاء بالعهد والأخذ بالشرع، ولكن بالشرع بحزم محظمة الاحتيال على المحافظة الله عز وجل يذكرهم وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطول خذوا ما آتيناكم بقوة ويذكروا ما فيه لعلكم تتقون هذا الشعب المجن الشعب اليهودي هذا لن ينفع معهم مواثيق ولا عهد هل تعلم أن الله زبدا حينما أمرهم أن يأتلو بأمر وينتهوا بنهي وأمرهم أن يأخذوا بالعهود لم يأخذوها حتى رفع فوقهم الطوب لما يخاف يشتغل ويؤخذ بالعهود أما أنت لما سلم ربك وتقول له كذا وأحنا عزيز السلام وعزيز كذا وكذا هيا تغزل احنا نشوفك ويا يضرب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 لأنهم تضيق عليهم هذا من هذا الأمر يعني واحد يكون أذى ألف وسبعة وعشرين واحد تمام عندهم لا تتأتى إلا بالشتة وإنزل الله جل يبين لنا من خلال أخلاقهم ومن خلال خصالهم وصفاتهم قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور عشان تخذوا بالنفاق ورفعنا فوقهم طول الله رفعنا فوق جبل الطور فقالوا سمعنا هو ما حصلش فينا ده تمام إلا إيه؟ لما رفع فوقهم الطور على بني إسرائيل قالوا خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكوهوا هذا بالنسبة لليهود وأسلاف اليهود أن الأحداث التي كانت عندهم في تحمل عهد التوراة وإصرارهم على ذلك حتى انهم ما فعلوا ذلك حتى رفع الله جل جلاله فوقهم الطول كأنه كانه ظله فوق الرصين حينئذ ادعنوا غير انهم بعد ذلك تراجعوا بعد ذلك ولم يفوا بما التزموا به فاستوجبوا الخسران لولا رحمه الله تعالى ثم توليتم بعد ما تحقق من الطوق اسقد عليكم العبود بالقوة توليت بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يبقى الأولى عدم تجمع إلا بالقوم الثانية مشكله جريمه ثانيه أنه لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت فاحتالوا على الشر واحتالوا على الدين فانهم نصبوا شبكه يوم الجمعه ثم صادوا يوم الاحد ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرابه خاسئين اي مبعدين عن الخير زائدين فهذا ايضا من سلوك اليهود إن هو يحتالون على كل معاهد ويحتالون على كل وثيقه ويحتالون على كل امه حتى يعملون ما باهوائهم وما تشتهي انفسهم فقلنا لو كنوا قرادة خاسئين وده من قبيل الاحتيال الاحتيال لان القرادة تحتاج حتى تاكل او حتى تأتي لمعربها أو مرضها لذلك لما كانوا في الاتصال سواء ما الله جلّه قرادة خاسئين فجعلناها نكاملنا بين يديها وما خلفناهم مرورة للمتقين فهذا يبين أن هذا هذه العقوبة كانت من جزائر جنس عملهم ولعلهم يتقون الله تبارك وتعالى وقالوا سيدنا موسى ولا اللي <تصفيق> سيدنا موسى قام سيدنا موسى قام سيدنا موسى قام سيدنا موسى قام سيدنا موسى قوم سيدنا موسى قام سيدنا موسى قام سيدنا موسى قام سيدنا موسى قام سيدنا موسى قام سيدنا موسى قام سيدنا موسى قام سيدنا موسى قام سيدنا جدا جدا. جدا. لذلك أكثر صور القرآن تتكلم عن إيه؟ قصة موسى عليه السلام من قوم موسى هم الذين أعتذوا فيه في تمام ثم نبدأ بعد ذلك في قصة البقرة قال موسى لقومه إن الله يقولكم أن تذبحوا بقرة لكن هذه البقرة دي كانت قصة رجل قتل ابن أخيه الرجل الذي قتل ابن أخي سجال الإرث ثم ألقاه في حي غير الحي الذي فيه تعميه على الناس فلما اختلفوا في القاتل كانت هذه هي القصه كانت هذه القصه قتل ابن فقال فلما ذهبوا لموسى حتى يعني يعرفوا الحق فأمرهم موسى عليه السلام يذبحوا بقره بعد دعاء الله عز وجل فأمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة. قال اختلفوا غزوة. قال أعرض بالله أن أكون من الجاهمين. أنا جاي صلاة. أيوه جاي تيجي فين السويس؟ يبقى قصة الفقر أول شيء يبين فيه سلوك بني إسرائيل مع الأنبياء. يعني لما ضاق أنهم تعنتوا مع الأنبياء. ثانياً أنهم في نهاية بعد ما بين لهم الأمر قالوا الآن جئت بالحق. قبل قبل كيف؟ يعني في سورة الآن جئت بالحق. في وقت جئت بالحق يعني هو ما كانش على حق أصلاً. لا سوء أدب مع الأنبياء أيضا يبين ثم قصة البقرة حول الاعتراض على الشارع والتسليم للأمر والنه لأنهم إذا ما قيل لهم إذباحوا البقرة فأتوا بأي بقرة للا انتهى الأمر <تصفيق> <عليك مصرحة تصفيق> ثم بين لهم البقرة بأنها وسط لا هي مسنة ولا هي لم ترد فأمرهم أن يفعلوا ما يؤمرهم فبدأوا يتعنتون فعنت عليهم فقالوا ما لونها؟ قال فأصبح اللون أيضا معنت عليهم صفراء ففعوا لونها تسروا النار الظليم ففعوا أي شديد الصفة يعني تسروا النار الظليم قالوا يا ربك ادعوا لنا ربك يبيننا ما هي إن التقر فشابه عليهم ما هو لما تعنتوا أصبح الألوبة صعب عليهم وإنا إن شاء الله ما. والله لولا ما قالوا وإنا إن شاء الله مثادوا مثادوا أبداً. ودي بركة تقديم المشيقة. بركة تقديم المشيقة. فهذا يبين إيه الفائض استثناء للإحتراء إلى الحرق. للإحتراء إلى الحرق. أيضاً ما أنندب الناس إلى الأقصى المتيسر. وكراهن التشد أمور إذا واحد قال لك روح حيت الفنيح بس يعني. فقط مس إحنا نف خلاص وعترت إيه في طار روح لك أي حاجة تمام؟ أقولك مثلاً هيك في الطعمية هتروح من أي حد من في الطعمية يوم شفتني مش لازم تروح تقوله من مين؟ ما عليك هيك في الطعمية من مين أنا مش غالك مش غالك. خلاص في فلا حتى مشدد عليه أيضاً نتحاشى الكلمات التي فيها معنى. أو التي فيها انتقاص الأنبياء مثل قوليه الآن جئت بالحق أيضا كذلك في هذه القصة الكشف عن نفسيات اليهود الكشف عن نفسيات اليهود وهذه النفسيات كما ذكرت وإن قتلتم نفسا فانترهتم بيها والله مقز ما كنتم تكتمون فالله عز وجل لمخرج ما كنتم تكمل محالة محال إحقاق للحق وفضيحة القائلين فأمراكم أن تقربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة فيحيى ويخبروا عن قاتله ففعلتم وأحنى الله القتيل وأخبر بقاتله فقتل به فأراكم الله بهذه القصة آية من آياته التالة على حلمه وعلمه وفدرته وكان المفروض أن تعقلوا عن الله آياته ف فتاكلوا قيمناتهم وغلقه مطاع ولكن بدل هؤلاء بدل هؤلاء هذا فقست قلوبهم وتحجرت فاصبحت اشد قسوه من الحجاره لان ان الحجاره فوائق وان ان الحجاره ميالين وان ان الحجار من الحجارة ما لذكر الله تبارك من يتفجر منه العيون منها لما من خشية الله كما ذكر جبل التور لما تجد له الرب تبارك وتعالى، وكما اضطرب أحد تحت قدمي رسول الله صلّى الله عليه وسلم أصحابه، ثم توعدت المغضوب تعالى بأنه ليس بغاً عنما تعملون ما إن لم إليه هذا من الذنوب والآثام، وسجده في جزاء عادلا، إلّا تتوبوا تتوبر إليه وتنجيبه. هذه من علامات الشقاء وهو قسوة القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فاليهود هم, ال... هم... ه... هم أقصى البشر قلوبا إلى اليوم فكل عام يأتون بقاسمة ظهر وكل عام يأتون بفتنة شك كلما أوقدوا نار للحرب قد الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسلم نقف عند هذا الحد أقول قل لهذا وأستغسر الله أكبر